Palmami, in nam moha jashkumume ju ride. Ja, juhal lady na amen uletu, wala ša, rala ša, rala, wala l-hadija, wala l-koda. Wala l-hadija, wala l ida wala. في البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم وَلَا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن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 حُِّمَة عَلَكُم الْ المَيتَة والدَّمُ وَلحمُ الْ الخِزيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيرِ اللهَّهِ بِهِ وَْمُنْ خَنقَة وَمَقُذَة والْمُتََّيةَةُ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 فَمَنِ الضََّّ فِي مَخْنَفَة غَيرَ متَجانِ فِي الِإِسمِ فَإِن اللهَّه غَفُور رحيم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 أيها الذين آمنوا إذا كمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وَإِن كُنتُم نَّرْضَآءَ أَوْ على سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَآءَ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماء فتيم فمُصَعيدَ طَيجِبًا فَمسَحوا بِوجوهِكُم وَأَيدكُم مِنْ مَا يُريد اللهَّهُ لِيَجعَ عَلَكُم مِنْ حَرَج وَلَكِ يريد لطَهِرَكُم وَلوتِبَّ نِعمتَهُ عَلَكُم لعََّكُمْ تَشكُرون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 وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّيُكَفِّرَنَّ عَنكُم سَيِّئَاتِكُم وَلَأُدْخِلَنَّكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُم فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ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 Ja, eħle l-kitabi, prodeje, e kum razulune, ju begginu, e kum kitabi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 قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قالوا يا موسى اننا لن ندخلها ابدا ما دام فيها فذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون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 وَتْلُ عَلَيْهِ ب نَبَأَبنَي آدمَمَ بِالحَكتِ إذ الطََابَا قُرربانَ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِ مَا وَلَ يُتَقَبّ مِنَْآخَِ قَالَ لَأَقَتُلَنَّك قَالَ إِ ماَا يتَقَبّل اللهَّهُ مِنَ المُتَّقين.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 وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ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 قَبْلَ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ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 وَكَتَبَنَا عَلَيهِم فِيهَا أَ النَّفْسَ بِ النَّفْسِ وَعَنَ بِالعَْنِ وَالْأَم فَ بِالأَم فِي وَالْأُذُونَ بِالْأُذُنِ وَسَِّ بِسِّ وَالْجُوحَِ صَاص فَمَا تَصَّقَ بِه فَهُوَ كَفَّارَةُ اللهه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 فَحُكْمٌ بَيْنَهُمْ دِمَاءٌ انزَلَّ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا وَلَ شَ اللهَّهُ لَجَعللَكُمْ أَُّتَ وَاحِِدَتَو وَلِ لَبلِلُ وَكُمْ فِي مَا آتَكُمْ فَسْتَبِقُ الْ الخَير إلَى اللهَّهِ مَرجعكُمْ جَعًا فَيونَبِّئُكُمْ بِمَاكُ فِيهِ تَخْتلِفُون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 So tamm Áša Allah, ki se id bil o pot Bref, ta napravo Skoını, tako paha menjamo temeludi, kot ذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين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 Hal illa an billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila an bi فِذٰلِكَ مَثُوْبَةٌ عِنْدَ اللهِ مَنْ لَعَنَهُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُوْلٰٓئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَاضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ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 غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيْسَ زِيدًاكَ فِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنَ الرَّبِّ طُغْيَانًا وكفرا وَأَلقَنَ بَيْنَهُم العدَ وَتَوالبَغْضَ أَ إِلَ يَومِ القِيامَ كُمَا أَْقَدونَارَ لِحَرْربِ أَقُ فَأَهَ اللهَّ وَيَسعونَ فِي الأأَرْرض فَسَادَ واللَّهُ لا يُحِبّ المُفْسِدين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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاتَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ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 Lepse igrav ofak od Israel in sоко Vi je podel in zaihov da ses. Todos kaj si rise ima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 قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 ذَلِكَ بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض مِنَ الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مَعَ الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا مِنَ الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين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 يَحْكُمُ بِهِ ذَوُو عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ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 Kum wa jintes eluad nha, xina juna zedul kur enu tu bedele kum afa lahuad nha, walahu rafu roden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 أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبَتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبَتُمْ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 فإن عثر على أنهما استحق إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله سَيَقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَهُدُوا Tu bi sehadati jade, wadži, hej, e ujahrafu, n-tu radda, amen, umberda, amen, jihim. Wadda kullah,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 وَإِذ تَخلُكُ مِنَ الطينكَ هَيْئَةِ الطَّيْرِ بإذنيِي فَتَمفُخُ فيِيهَا فَتَكُون قَيرًا بإذْني وَتُبَرِعُ الْأَكْمهَا وَْأَبََصَ بإذني وَإِذ تُخِرج الْ المَوْتَ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 وَإِذْ kar il Al misloželi,elim pravирat, da glavkovi zoni pravbox! Ali sa prav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 وَالْعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأَوَّلِنَا تكُ لنا عيدَ لأََّلنَا وَآخِنَا وَآيَةً مِنْ كَ وَررزُقَنَا وَأَن تَ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 تعلم me fine fsi, wala, allemu me fine fsi. In neke en tallemu rojob. Mergul tulla hum idlema, en roten ibi hi, eni